ولما تم من حمله شَهْرَانِ على مشهور الاقوال المرويه توفي بالمدينه الْمُنَوَّرَةِ ابو عبد النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقوا ولن كان للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مؤلي آسية ومريم في نسوه من الحضيرة القرسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نوراً يتلأ لا أنساه. Yeah.